لا إله الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمد عبده رسوله حياكم الله أخواننا الكرام أخواننا الفضيات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عمكم صالح العمال يا رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم حج بيته الحرام يا رب العالمين ورحب طبعا بأخواننا يعني اسم اسم إيميل إيميل يعني مش عايزين نقول إيه أسماء وننسى أسماء إن شاء الله يا جماعة هنأخذ مع بعض من تفسير سورة البروج من تفسير سورة البروج قال الله تعالى والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج طبعا إحنا بنفكركم نحنا نأخذ من كتاب زبد التفسير وبنأخذ برضو من كتاب السعدي ولكن ما بعتمدش على السعدي أوي إلا لو في حاجات غامضة من زبد التفسير والسماء ذات البروج أي منازل الكواكب أي منازل الكواكب وهي إثنى عشر برجة لإثنى عشر كوكبة طبعا الكلام ده لو من ناحية اللي هي الفلكية ممكن نختلف في بعض هذه الأمور لأنه طبعا في عطارد، الزهرة الأرض المريخ المشتري زحل أورنس نيبتون بس وبلوتو طبعا قلنا مش تبع الايه مش تبع الكواكب مش تبع الكواكب والموضوع موجود على الايه على المنتدى والحمد لله بلوتو ليس من الكواكب تم استثناؤه من الكواكب خلاص ماشي طيب واليوم الموعود واليوم الموع طبعا يبقى البروج معناها المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها عزم المشترزين وطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري زحل أورنس نت البلوت. نعم طبعا هو لمتم معشي زي ما اتفقنا ايه لم يعد من الكواكب يعني طبعا حتى في منهاج المرحله ابتدائي مش مش مدرج بلوتو ايضا من ضمن الكواكب مش مدرج بلوتو من ضمن الكواكب في منهاجنا او ابتدائي يعني بنتي في ايه في رابع ابتدائي فبلوتو مش نجم نعم واليوم الموعود وهو يوم القيامة هو يوم القيامة اليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود وشاهد من يشهد في ذلك اليوم الخلاائق ومشهود ما يشهد به الشهدون على المجرمين من الجرائم الفظيعة التي فعلوها بالشهود أنفسهم وهم كل من قتل قتل في سبيل الله كما في قصة أصحاب الأخذود الآتي ذكرها والله عليهم شهيد فا وشاهد ومشهود وشمل شمل هذا كل ما اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور ورأي ومرئي والمقسم عليه ما تضمنته ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة خلاص. وشاهدوا ومشهود طيب قتل أصحاب الأهدود ما معنى كلمة قتل ما معنى كلمة قتل ايوان قتل اي معناها لوعينا لوعينا أصحاب الأهدود هم أحد ملوك الكفار وجنده لما آمن بعض رعيته شقوا لهم الأهدود وأضربوا عليه فيه, فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا والملك وأصحابه ينظرون والقصة مطولة فانظرها في صحيح مسلم طبعا القصة طبعا معروفة ومشيخنا الكرام يعني شرحوها والحمد لله اللي هي قصة الغلام والراهب والساحر الغلام والراهب والسحر قصة طبعا معروفة في النهاية طبعا لما آمن أهد القرية شق لهم هذا الملك أخدودا عظيما وأضرم فيه النار كما تعلم النار النار النار ذات الوقود قتل لأصحاب الأخدود النار ذات الوقود أي الحطب الذي توقدوا به. هذا وصف لهذه النار. إذهم عليها قعود. إذهم عليها قعود. أي لعنوا حين أحدثوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخطود. تخيل بقى لما يكون الناس كده. شايف الناس وياك تعذب. سبحان الله يعني ناس الله العفو العافي واحد يعني بيراقب. يراقب تعذيب هؤلاء الأنفس المؤمنة التي آمنت بالله سبحانه وتعالى وما نقم منهم إلا أيؤمن أمن بله العزيز الحميد طيب. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم طبعا زي ما قلنا قبل كده إن الكافر أو اللي ما عندوش حجة لما ما بيبقاش عنده حق خالص وبدأ بالأساليب المعروفة أساليب الترغيب أساليب التهديد بعد كده الشتائم بعد كده بيلجأ ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى التعذيب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم طبعا زي ما اتفقنا قلنا يعني أن الحج الذي ما عندهش حجة اه احنا بنقول أن الكافر أو الذي ليس عنده حجة لما يتزنق بيعمله بيرغب أن يترك هذا الدين بعد الترغيب في تهديد بعد التهديد بيبقى فيه ايه شتائم ثم بعد كده التعذيب وبعد التعذيب قد يصل الى القتل مهدين بالكم نعم ان الله انتزع رواح المؤمنة قبل الوقوع في النار طب هل فيه حريص ضيب هل هناك حريص وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم شهود أي يشهدون على أنفسهم بما فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم سبحان الله طبعا هذه الألسنة وهذه الأيدي وهذه الأرجل سوف تفضحهم يوم القيامة إن شاء الله سوف يفضحون يوم القيامة إن شاء الله طبعا هم طبعا هي ايه هاي حاول يكذبهم ولكن الله سبحانه وتعالى ينطق الأعضاء لتفضح هؤلاء بما فعلوه في المؤمنين وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد يعني ما نقموا يعني ايه نقموا يا جماعة أيوة نعم حسدوا اه حسدوا صح وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الإيه الحميد برضه هنا معنى كلمة نقموا أي أنكرو أو كرهوا انكروا وكرهوا مش كده ده تفسير اخر اوعابوا اوعابوا اي شيء اوعابوا يبقى كيف تنكروا نقموا وما نقموا اي انكروا ممكن تقول اوعابوا مش او ايه او كرهوا كل هذه معان لهذه الكلمة يعني هي مش موجودة هنا فانا جبتها من التفسير المنصف جبتها من التفسير المنصف الحمد لله بارك الله في الشامل ان شاء الله يبقى كلمة نقموا اي عابوا انكروا كرهوا كل هذه معاني لكلمة نقموا إلا أيقمنوا بالله العزي الحميد يعني محروم من إيه مذائين من, من إيه إن هؤلاء آمنوا بالله العزي الحميد إلا أنهم صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم يبقى هنا أنكروا هي اللي إحنا قلنا عليه دي أنكروا يعني إيه عابوا خلاص والله على كل شيء شهيد من فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منهم منه خافية وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود ووعد ووعد ووعد وعد خير لمن الذبو وعده ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين سبحان الله وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض طبعا الذي لا يخف عليه منه خافية والله على كل شيء شهيد بعد خير لمن عذبوهم من على دينه من هؤلاء المؤمنين. ده من تفسير إيه؟ تفسير جريلين؟ طيب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم. ماشي. أحرقوهم. فتنوا أي أحرقوه بالنار ولم يجعلوا لهم خيارا في ذلك إلا أن يكفروا بالله. فمحنوهم في دينهم ليرجعوا عنه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الجهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق أي بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين طبعا والجزاء من, إيه؟ من جنس العامل إن بشر ربك لشديد إن بشر ربك لشديد البطش يا جماعة أخذه للجبابرة والظالمين أخذه للجبابرة والظلمة لشديد أي تضاعف وتفاقم يبقى لها كده سريع كده جماعة ما معنى كلمة البروج والسماء ذات البروج ما معنى كلمة السماء ذات البروج نعم هي منازل النجوم والكواكب نعم أيوة نعم منازل المجتملة على منازل النجوم والكواكب رس طيب ما معنى كلمة فتنوا نعم عذبوا بالنار وأحرقوا بالنار كلام سليم طيب لو لأننا عايزين نعرف كلمة بطشا ربك ما معنى كلمة بطشا ربك نعم أخذه أو عقابه الأليم أخذه للجوابرة أو عقابه الأليم كلام سليم طبعا لما نأخذ كده جزء عام نأخذ المعاني يبقى سبحان الله يعني, يعني خير عظيم جدا جدا وإن شاء الله المادة الصوتية بإذن الله هترفع على الإنترنت بإذن الله عشان اللي ما عدرش يتابع يتابع ان شاء الله خلاص ما معنى كلمة شاهد ومعنى ما معنى كلمة مشهود اعب بنسجل ان شاء الله الشاهد طيب هو شاهد دية شاهد ومشهود ممكن ايه تفاسير اخرى لكن احنا هنلتزم زي ما قلنا مرحبا شاكهاد مرحبا بك يا رب العالمين مرحبا تقبل الله منكم يا صالح العمال ان شاء الله مشاهد يوم القيامة مشهود يوم معرف نعم طب احنا برضو هل ننتزم برضو الـ الـ الـ النص اللي معنا ماشي مبصر ومبصر او حاضر ومحضور حاضر ومحضور مشكلة حاضر ومحضور يبقى كلمة تشاهد دي يا جماعة حاضر ومحضور خلاص كده او ممكن تقول رائن ومرئي خلاص مبصر مبصر خلاص فما فمعيش بس ايه ممكن يكون في تفسير تانية لكن ايه ان احنا نلتزم بايه؟ بالتفسير اللي قدامنا خلاص طيب طبعا معنى كلمة العزيز احنا مونهال بس انا دلوقتي ان شاء الله العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه لا ينازعه فيها أحد على وجه الكمال التام من كل وجه خلاص فا في كذا نوع للعز أنواع العزة عزة الإيه القوة الامتناع القهر الغلب القوة الامتناع القهر والغلب القوة الامتناع القهر والغلب ما شاء الله جزاك الله خير وأنه خلق جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى حاجة والضرورة إلى ربهم سبحان الله يبقى عندنا أنواع عزة القوة قوة عزة القوة الامتناع القاهر والغلب طيب نكمل بعد ذلك نحن كده خدنا كلام رجع سريع على بعض الكلمات طيب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا طبعا يعني بتشعرنا إيه هذه الكلمة ثم لم يتوبوا ديت هم. ده بقى مسكوا المؤمنين وقاعدوا يعزبوا فيهم وحد ما يقتلوهم كده يقتلوهم ده آيوة اخونا احمد جابها في باب للتوبة باب التوبة مفتوح خلاص كده باب التوبة مفتوح سبحان الله يبقى نستنبت يا جماعة من هذه الآية أن باب التوبة مفتوح فعشان كده لا تستبعد ان يعني جاب احد الجبابرة يعني يؤذي المؤمنين ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ان هو ممكن يختم له بعمل خير نعم ما لم ايه ما لم يغرغر ما لم يغرغر فعشان كده بنقول إن الإنسان منه لا يتألى على الله سبحانه وتعالى ويقول مثلا إن بشار دبسا في النار أو أي حد بيفعل أفعال الظلم والبطش والطغيان في النار لا أحد يتألى على الله سبحانه وتعالى ولكن يقول علمه عند الله علمه علم ذلك عند الله وعظ الله سبحانه وتعالى أن يهديه قبل أن يموت يعني من كان يصدق إن صدام حسين يعني أبي ميموت قلت لا إلهي الله محمد رسول الله ماشي بأخذين بالكم ولم يرد إلينا أن القزافي قال أبي ميموت لا إلهي الله محمد رسول الله ما قالش الكلام ده عليهم من الله ما يستحق نعم نلص عليهم من الله ما يستحق نعم صبحان الله هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك؟ نحن كلنا فين الأرض؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مشي. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين أمنوا عمل الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم جنات تجري من تحتها الـ إيه؟ الأنهار. ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز فوز الكبير فلهم عذابوا جهنم ولهم عذاب هنا ايه تكرر التنكيل افعل شديد التنكيل نعم سبحان الله ان الذين امنوا عملوا الصالحة طبعا الايمان مقرون بالعمل الصالح عملوا الصالحات طبعا حتى فائلة نحوية زي ما تعلمناها من شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ سعيد كلمة الصالحات هذه طبعا هي جامع مؤنس سالم جامع مؤنس سالم فهنا المفروض ان هو عامل وهم الصالحات مفعول هنا منصوب بيه يا جماعة منصوب بايه آه ننصب نعم ننصب بالكسرة منصوب بالكسرة ليه لأنه جمع مؤنث سالم طبعًا إحنا هنأخذ بكا إن شاء الله مع الشيخ سعيد نيابة ال الكسرة عن الفتحة أيوة لأنه جمع مؤنث سالم فتخلي بالك بقى تخلي بالك إن إيه إن الصالحات هنا ما حدش يقولها الصالحات عمل الصالحات لا عمل الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنهم هو يبدو ويعيد أي يخلق الخلق في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت يخلق الخلق في الدنيا يبدؤه ويعيدهم أحياء بعد الموت وهو الغفور الودود أي بالغ المغفرة بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه سبحان الله شايفيني الكلام عشان كده يعني الإنسان منا نفصلنا إن شاء الله نقود سلسلة كده في أسماء الله الحسنى نأخذ مثلا كتاب من كتب لشرحة أسماء الله الحسنى ونحاول نتماعل فيها كده ونتأمل في هذه الأسماء المباركة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم ما معنى اسم الغفور ما معنى اسم الرحيم ما معنى اسم الجبار ما معنى اسم المتكبر وأن هناك أسماء لم ترد لم ترد في الكتاب ولا في السنة كما تعلم بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين فعشان كده الإنسان مننا جماعة لازم الإنسان منا يعني يستسمر وقت الفراغ والله إذا أنت دلوقتي فاضي زي ما شخص نشريح قال يعني أنت دلوقتي ماشي في الشارع بعد أن نتفرجع يمين وشمال وفوق وتحت سبحان الله في حاجة اسمها فضول النظر ليه ما تذكرش الله سبحانه وتعالى وتستغفر لله سبحانه وتعالى فكما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني استغفر في المجلس الواحد كم مرة مم. انت رايح تشتري حاجة وقاعد منتظر نعم فيه سبعين مرة فيه متمر سبحان الله استغفر في المجلس الواحد سبعين مرة صح؟ فرواية سبعين آه. هل بس أل فرواية مية هل فرواية مية تبحث ان شاء الله يعني صلى الله كان بيستغفر في المجلس الواحد سبعين مرة أو مئة مرة طيب ماشي تبحث ان شاء الله يعني ممكن نخليها واجب كده الحاجة اللي احنا مش عارفينها مثلا وقدين بالكم نحاول نبحث عنها ان شاء الله نعم جزاكم الله خير خلاص يبقى يبحث هل ورد روايات اخرى فوق السبعين أن المصطفى صلي الله عليه وسلم كان يستغفره في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة او يعني مئة مرة يعني نعم طيب وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد بالغ المقولنا هو الغفور الوادود أي بالغ المغفرة لذنوب عباده بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم به فعشان كده نستستمر الوقت الضائع وأنت رايح قاعد في قعدة كده معدد ما ليش لازمة مع نص حابك استغفر ربنا انت قاعد في مشروع لحاجة وعدين بيك كلامه في مثلاً في النساء ولا كلامه في السياسة ولا كلامه في كلام ما لازمه خالص يعني واخدين باي واخدين واخد كلام ما لازمه من إسبالك يا واخد بالك فمش أقدر تغير ممكن ولا حاجة وانت قاعد غصب عنك تعمل استغفر الله سبحانه وتعالى تدعو الله سبحانه وتعالى واخد بالك فلا بد وأن تستستمر مشي الوقت الضائع لأنك تأتي يوم القيامة وتندم على هذا الوقت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت سبحان الله بذكرنا إلى الآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحل بين وقلبه. فعشان كده أن الإنسان إذا لم يستجب لأوامر الله سبحانه وتعالى فهو كالميت وإن لبس كفن الأحياء واعلم يا أخي يعني لو جالك ماشي درس ما كشير الشيخ عبد الشرباجي حفظه الله قال جالك درس أو جالك طلب علم أو جالك أي خير من خيرات وعاك تتحجج سبحان الله واهدين بالكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فما تقل لك بقى تشكي تقول أنا, أنا بعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله من سواد في القلب ما أنت قالك أنه في درس في الجامع الفلاني وفي الخلطة الفلنية أو في الغرفة الفلنية وسبته وبسلامتك أمت رايح ولا حول ولا قوة إلا بالله وغرفة تانية أو أعادت على اهوة أو أعدت هنا مع صحابك المعادة فيها ما أنت اللي غلطان, ما انت اللي غلطان فعشان كلا إذا جاءك خير فلا تمنع نفسك منه فلا تمنع نفسك منه هو الغفور الودود طبعا الودود أي بالغ المحبة للمطعين من أوليائه بالغ المحبة للمطعين من أوليائه المعنى هذه الآية جماعة ما معنى هذه الآية معنى هذه الآية واعلموا أن الله حول بالمرء وقلبه الشيخ السعدي قال ثم حذر عن عدم الاستجابة لله والرسول فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فياكن أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينهم فيحال بينكم وبينهم إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب قلب يقلب القلوب حيث شاء واصرفها أن شاء فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ماشي. ده جماعة ده تفسير الساعة دي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء يا رب العالمين. مثل البرامج ده ما شاء الله بخلافة بالتك بخلافة نسبيك إن أي حاجة موجودة بيقبلها الحمد لله بيقبلها على التكست يعني خلاص وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد أي هو تعالى صاحب العرش العظيم والمجد هو النهاية في الكرم والفضل هل أتاك حديث الجنود ذو العرش المجيد فعال لما يريد طبعا فعال طبعا سيقة مبلغة من فعل فعال بل الذين كفروا في تكذيب هل أتاك حديث الجنود أي هل أتاك قد أتاك يا محمد خمر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم ولما جئت به ولم يعتبروا بمن كان قبلهم الكفار بل الذين التي تجمع لهم الأجناد لقتالهم وحديثهم قصة بل الذين كفروا في التكذيب بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار سبحان الله يعني اتواصل به سبحان الله قصت لي اللي عملوا القوم عاد هم اللي عملوا قوم نوح هم اللي عملوا سبحان الله ولكن ما اختلاف الأسماء هم اللي معملوا مع قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ما اختلاف الايه الأسماء واختلاف الأمكان فقط سبحان الله لأن طبعا كما تعلمنا الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحد مدى الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم نحيط أي يقدر على أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأولئك والله من ورائهم محيط بل هو القرآن المجيد فهو في الشرف والكرم والبركة محيط برضه هنا يعني لا يخفى عليه شيء نعم. لا يخفى عليه شيء نعم وليس هو كما يقولون إنه سحر وكهانة وشاع بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح وهو أم الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه سبحان الله. بكده يا معك كده يعني خلصنا صورة البروج ومعنه يعني بقي يعني وقت قليل فممكن يعني نرجع إن شاء الله من كتاب السعدي فقال الشيخ السعدي حفظه الله, الله الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء الودود أي الذي يحبه أحبابه حبا لا محبة لا يشبهها شيء فكما أنه لا يشابه شيء من في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب ولهذا كانت محبته أصل العبودية طبعا يعني لو جينا كده برضو بذكرنا بكلام الحكمي في كتابه المبارك 200 سؤال وجا في العقيدة عندما قال متى يكون العمل عبادة متى يكون العمل عبادة إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل خلاص ماشي كمال الحب مع كمال الذل أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بحب ولكن هناك ذل حب مقرون, مقرون بذل الذين أمنوا أشد حبا لله وقال تعالى إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون وقال تعالى إنهم كانوا وسائلوننا في الخيرات وادعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين ده مثل السؤال وقال في العخرة إن شاء الله نتمنى بإذن الله أن احنا نقرأ مع بعض إن شاء الله الذين أمنوا أشد حبا لله خلاص وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها ولم يكن غيرها تبعا لها كانت كانت أعذابا على أهلها هو تعالى الودود الواد لأحبابه كما قال تعالى يحبهم ويحبون والمودة هي المحبة الصافية وهذا في هذا سر نطيف حيث قرن الودود بالغفور ليدل على ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا يقال بل تغفروا ذنوبهم ولا يرجع إليهم ود كما قال بعض الغلق بل بل الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل له راحلة عليها طعامه وشرابه وما يصلح فأضلها في أرض فلات تنمهلكة فيس منها فاتجع في ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته سبحان الله فهذا فالله سبحانه وتعالى أعظم بتوبة العبد من هذا براحلته وهذا أعظم فرح يقدر فلله الحمد والثناء وصف الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه ماش فضل يا العرش المجيد أي صاحب العرش المجيد آه. الذي من عظمته أنه واسع السماوات والأرض والكرسي واسع السماوات والأرض والكرسي للعرش يا جماعي تخيل, تخيل أنت سبحان الله تشوف أنت بقى لإيه كما يكون السماء الدنيا زي ما انتم عارفين 24 ألف مليون سنة ضوئية قطر بتاحها فما بالنا جماعة باب ايه بالسماء الثانية والسماء الثالثة طبعا والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية حلقة في فلاة وهكذا واخذين بالكم والسبع سماوات وسبع أرضين والكرسي حلقة في فلاة بالنسبة للعرش سبحان الله طيب حاضر فهي بالنسبة للعرش كحلقة من في فلاه بالنسبة لسائر الأرض خص الله العرش والذك بالذكرى لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى فعامل من لما يريد أي مهما أراد شيئا فعله إذا أراد شيئا فعله قال له كل فيكون وليس أحدا وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى فإن المخلوقات ولو أرادت شيئا فإنه لابد لإرادتها من معاون وممانع والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد بل الذين كفروا في التكذيب فاس هؤلاء لا يزالون مستمرين على التجذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم عضات والله النوم وطبعا يعني يعني هاي أعتزمون كذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاو طبعا أن هذا ليس أهلًا للإيمان كما تعلمون بل الذين كفروا في التجذيب لا يزالون في تجذيب مستمر إلى أن قال الله سبحانه وتعالى والله من ورائهم محيط أي قد أحاطى بهم علما وقدرة قاهوا تعالى إن ربك لب المرصاد ففيه الوعيد الشديد يكافرين من عقوبة من هم, من, هم من, من هم في قبضته وتحت تدبيره بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني وعظيمها كثير الخير والعلم في لوح محفوظ أي من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ من الشياطين هو اللوح المحفوظ التي قد أثبت الله فيه كل شيء وهذا يدل على جالة القرآن وجزالته ورفعة قدره ورفعة قدره عند الله سبحانه وتعالى فالسؤال هنا كما برضو هنا بيقول هنا إيه أنا بصلي بغطى الصلاة لما بقيت على بحس ان مش عاوز اروح للجامع ماشي رغم انه قريب من البيت الجامع والمقابل بحس لما بقيت على الصلاة كأن قلبي مقبوض لما اروح طبع. طبعا يا جماعة طبعا كما تعلمون نثبت برضو بعض الاصول ان الصلاة في المسجد ايه بالنسبة للرجال طبعا الصلاة في المسجد يا اجماعة بالنسبة للرجال واجبة خلاص، معي يا جماعة ال معنا، طيب، فطبعاً الصلب بالنسبة للرجال واجب، فالإنسان منه يا جماعة يحاول بقدر الإمكان اللي هو يضبط نفسه إنه يذهب إلى المسجد ويحاول يربط نفسه بدرس من الدروس في المسجد. والله إن كان المسجد اللي جنبك دهوت ده مفيش دروس فاذهب الى مسجد في دروس ويا لو تذهب المسجد في قرآن يتلب ويا لو كان مسجد في تحفيظ ويا يكون مسجد في كود الحاجات دي كلها فلازم إنسان يا جماعة يربط نفسه بالمسجد مهدين بالكم فعشان كده من الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي بتخلي الإنسان مش مرتبط بالمسجد إنه ممكن مثلا يصلي أسبوع ويأسبوع تاني لقى إن المسجد مفهوش جديد المسجد مفهوش جديد حتى الضرجة إن انت المسجد يعني مع احترامي يعني كل بتعمله أو الناس بتعمله بتروح تصلي وبس حتى ما بتبقاش حتى عارفة بعضها ملاص؟ فالأول يا أخي الكريم إن شاء الله تربط نفسك بمسجد لأن كلما ما ارتبطت بمسجد إن شاء الله كل مكان يكون خير عظيم وزي ما قلنا مسجد فيه درس مسجد فيه تحفيز مسجد فيه جلس التلاوة تعليم القرآن كانش في المسجد اللي جنبك ماشي الله يكرمك أخونا سعيد شيخ سعيد الله يحفظك يا رب العالمين ماشي هل ما حاجة ما تصلش في البيت طبعا يعني ان انت بتحس بقلبك مقبوض ده, ده ضعف إيمان ده ضعف إيمان نتيجة اعتزال أماكن الخير وأماكن الطاعات فبترجع لها زي مثلاً شخص محمد صلح المنجد ذكرها في كتاب ضعف الإيمان إن شاء الله سلسلة ممكن نخده إن شاء الله خلاص فطبعاً ده اللي بيحصل نتيجة إيه البعد عن أماكن الطاعة لفترات بعيدة فبتحس بنقباط زي ما قلت يعني أو إن في نفرة بينك وبين هذه الأماكن نظراً لأنك ابتعدت عن هذه الأماكن المضاركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاح الأعمال يا رب العمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته